بوك تو شتريتساة <تصفيق> دوا اثنان واربعون اثنان واربعون پرهلت كمستا زيارة المدينة زيارة <تصفيق> المدينة يترخ اتفرني كاشدو ندیلو؟ Helja vtahu suk a jemel a hod? jemel Ahad. Je veltrh otvorený každý pondelok? a jemel etnéin? Helja vtahu a jemel Je výstava otvorená každý Hel útorok? Helja vtahu هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Jezo otvorené každу среду؟ هل تفتح حديقة الحيوان ايام الاربعاء؟ هل تفتح حديقه الحيوان ايام الاربعاء؟ Je muzeum otvorené každý هل يفتح المتحف ايام الخميس؟ هل يفتح المتحف ايام الخميس؟ يغاليريا اوتفورناي كاجدي بياتوك هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ موجي سا هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ Musí sa platiť vstupné? Hal Jambary, dafa, rasm duchul? Hel Ježib, dafa, rasm duchul? Koľko stojí vstupné? Kem kalifu, rasm duchul? Kem ju kalif, rasm el duchul? Poskytujete zľavu preskupiny? Hel južadu takfirun lil mažmuat? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Posskitujecie zniżkę هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Posskitujecie هل يوجد تخفيض للطلبة؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ čo je to za budovu? Má házel mabna? Aká stará je tá budova? Kam umru házel mabna? Kto postavil tú budovu? Man bana Manbana mabna? Man házel mabna? Zaujímam sa o أنا مهتم بالهندسة المعمارية. <صفيق> أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Zaujímam <صفيق> sa أنا مهتم بالفن. <صفيق> أنا مهتم بالفن. Zaujímam sa o maliarstvo. أنا مهتم بالرسم. أنا مهتم بالرسم